الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم اغفر لشيخنا ولولدي والحاضرين والمستمعين اللهم أمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية وقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وقوله ذلك بأنهم اتبعوا التب ما هل... قبل ما أخذنا أفضل... لا ايوه بعدها في ايه؟ ايوه لا, لا لا فيها رضي الله عنهم يبقى انت اصلا عندك في سقط عندك ها؟ هذه نسخه ايضا نفس الامر وحقا هو انتقل من صفه الى وقوله, وقوله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه نعم وقوله سبحانه وتعالى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وقوله فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم وقوله ولكن كره الله بعاثهم فصبتهم وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فهنا هنا أتى المصنف رحمه الله تعالى على إبداعاته وأنه أراد أن يبين لك أيضا الخلاف بين بين أهل السنة والجماعة أعتقاد أهل السنة والجماعة وأعتقاد أهل البدع والضلالة هو الكلام في محك الخلاف بين من زعم أنه من متكلم أهل السنة والجماعة الأشعرة الذين يخالفون أهل السنة في جميع أركان الإيمان في جميع أركان الاعتقاد الذين يقولون لا الخلاف طفيف وهذا دلال على الجهالات التي الناس فيها لا يعرفون عمق الفرق بين بين اعتقاد أهل السنة والجماعة وأعتقاد الأشعرة فهنا أيضا أراد المصنف أن يبين أن هناك علامات فريقة بين أهل السنة وبين وبين أهل البدعاء لأنه قال بأن صفات الأفعال من الاحتكاكات المبينة والعلامات الفارقة بين أهل السنة وبين, وبين غيرهم فأراد أن يقول بأن أهل السنة والجماعة يثبتون لله جعل أفعال الاختيارية أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله جعل أفعال الاختيارية وهؤلاء لا يثبتونها وشوف الفرق بينهما أما أهل السنة والجماعة فيقولون لأن الأفعال الاختيارية نثبتها لله لماذا؟ قالوا لأمور الأمر الأول أن الكتابة قد أثبتها فقد أثبتها الله لنفسه فنذبتها له وقد أثبتها له رسول السنة أثبتها وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أثبتها فإننا نذبتها لله كما أثبتها رسوله له والأمة أصحاب رسول لا أجمع على أثبت هذه الفعال الاختيارية لله للفي والنظر بأنها من الكمالات لأن, لأن من يذبت له الفعال الاختيارية هذا كمال الذي اثبت له افعال اختيار لا يكون كاملا اما هؤلاء فقد حرفوا الكتابه والسنه وايضا ردوا على الصحابه اتفاقات اتفاقات الصحابه اجماعات الصحابه ثم من ناحية النظر قالوا اننا لو قلنا باثبات الافعال الاختياريه لا شبهنا الخالق بخلقه ومن شبه الخالق بخلقه فقد كفر هذا كبره كلمه تخرج من من افواههم من يقول بقولكم من الذي يعتقد اعتقادكم؟ من الذي يقول بهذا القول؟ لما؟, لما اخترعتم شيئاً ابتدأتموه أنتم ثم فررت منه فراراً؟ أنتم تقولون بأننا لو أثبتنا لله الأفعال اختريها فهو تشبيه يعني ان قلنا بأن الله يضحك إذا لابد من أسنان وشفى ولسان وهذا غباء مستحكم وهذا جهن مركب وهذا عدم علم وهذا افتراء وافتيات على الكتاب وعلى السنة ورد صريح لمداء عن الرحيم سبحانه جل في أولاد من من أباح لكم هذا الباب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قلتم أنتم ولا الصحابة فسروا ما فسرتم فلما الوقوف ضد ظاهر الخرآن والسنة تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين من يقول بقولكم في هذا الباب؟ لما لما التأويل والتحريف الله يضحك فهو يضحك الله ينزل فهو ينزل الله يرضى فهو يرضى الله يحب فهو يحب الله يغضب فهو يغضب الله يكره فهو يكره لذلك اتى اتى سطراً كاملا صفا كاملا متتاليا على اثبات الصفات الاختياريه لله جل في اولى وادي كمال بعد كمال وكما قلنا كل الصفات الاختيارية اللي هي صفات الأفعال السابقة لله جلال فعله وجب عليك كأهل السنة والجماعة اعتقاد أنها قديمة النوع حدثة الأفراط لأن الناس في هذا الباب أيضاً فصات الاختيارية طبعاً الجهمية هؤلاء أضل قوم هؤلاء الذين ينفونها الأسماء والصفات والمحتاز لا ينفون هذه الصفات ويجعلونها مخلوقة واما الـ الـ الكراميه وهم ايضا من اهل البدع والضلاله اثبتوها لله طريق بجلاله وكمال الله لكن اثبتوها بعد ما لم تكن ثابته والمعنى انهم احدثوا كمالا لله وهذا ظلم مبين وكفر مبين المعنى انه بعد ما ثبت له الكمال قبلها كان ايش المعنى ان لم يكن له كمال وهذا هذا كفر مستقل ولذلك يقولون يتكلم بعد بعد ما لم يكن متكلما ضحك ولم يكن ضحكا كل ذلك لا يدوز بحال من الأحوال كل ذلك لا يدوز مع, مع, مع الإذبات بما يلق بالعب جهل الله وكمال الله لا يدوز هذا لأنه فيه كما قلنا إذبات النقص اللي اللي دال تعالى الله علوا كبيرة وأما هؤلاء كما قلنا لما سقطوا في التشبيه فروا إلى التنزيح زعموا لما سقطوا في التشبيه فروا إلى التنزيح زعموا في هذا الباب اذا ضابط هذا الباب عند اهل السنه والجماعه انهم يثبتون الصفات الاختياريه لله جل في علاه بلا تشبيه ولا ولا تمثيل وعند اثباتها يقولون قديمة النوع حادثه الاحاد قديمة النوع حدث الأحيات ودائماً أنا أضرب مثلاً بما قال أوصاء شالح التحوية بأنك إن مررت على الرجل سلمت عليه فلم يرد سلمت عليه فلم يرد والثالثة سلمت عليه فلم يرد بعدها بأيام تكلمت معه ورد عليك وتكلم لا يصح لك أن تقول كنخرص وبعد ذلك الأحيات ستكون معجزة فتكلم لا كان ساكتاً وما أراد أن يتكلم إلا بما شاء ما شاء إلا إذا شاء أن يتكلم هكذا يبعاً انها تتعلق بالمشيئة كمال فوقه كمال, كمال فوقه. كمان. لذلك أتى المصنف هنا ليبين لك العلامة الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة وقال هذه الجادة هذا الاعتقاد الذي تنجو تنجبي هذا الاعتقاد الذي يصح فيه في اعتقادك في, في ربك الأنفعلاء وأنت عندما تحشر أمام ربك الأنفعلاء ويسألك عن اعتقادك تكون قد وقفت على ما أراد الله تعالى أن تكون عنده وقفاً فذكر الرضا اول هذه الصفات الاختياريه ذكر الرضا قال قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عن رضي الله عنهم اذا جعل الفعل مضافا لله داله فعلا من الله داله فعاده من الصفات الاختياريه هذه من صفات من الصفات الاختياريه فرضا الله داله فعلا ثابت لله بالكتاب وبالسنه وباجماع السنه اما بالكتاب وآيات كثيره جدا جاءت بنفس بنفس المنوال لقد رضي الله عن المؤمنين ايديب يعونك تحت تحت الشجر الشجره وايضا قد قال وفي السنه ثبت ايضا قد قال ان رسول الله لا يرضى عنكم يرضى لكم ثلاثة كما قال كانها لكم ثلاث وايضا قد قال ان رسول الله لا يرضى العبد إذا اكل اكله أن احمده عليها أو يحب في ذلك رضا وايضا المحبه اول فقد وردت أدلة على إثبات رضا الله جل وعلا عن يسمعون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ولا معترض احد ولا يعترض احد وده كان يقولون في الصحابة رضي الله عنهم وارضا خبر إن, ان الله يرضى عن هؤلاء فاذا الرضا صفه من صفات الله تعالى الاختياريه وهي تتعلق بالأسباب وهي تتعلق بالمشيئه فان الله لا يرضى عن كل احد إن الله لا يرضى عن كل أحد. كما لا يرضى على كل شيء قال قال الله تعالى ان الله غني عنكم قال ان تشكره ف عنكم ولا يرضى الكفر وان تشكره يرضه لكم عنكم ولا يرضى الكفر ولا يرضى الكفر او لا يرضى, يرضى عن الكفر لكم وان الله تعالى يرضى عن العبدي المؤمن فأسباب الرضا والأسباب الجالبة لرضوان الله جل في أولاه في暗يко التعاط واناية المحرمات واقامة الصلاوات والصالحات بعد الصالحات هذه تستجرب رضوان الله جل في أولاه هذه تستجرب رضا الله جل في أولاه بإذن الرضا من صفات الله جل في أولاه تتعلق بالأسباب وتتعلق بالمشية وإن الله لا يرضى عن الجميع لذلك هي من صفات الأفعال فإن الله يرضى عن المؤمنين فإن الله يرضى عن المحسنين فإن الله يرضى عن التوابين المتطاهرين فالله يعني يرضى على هؤلاء وكما قلنا أسباب الرضا إقامة الطاعات عليكم أسباب الرضا إقامة الطاعات لرب الأرض والسماوات وأما أهل البدعة والضلالة فانقسموا في الرضوان لله Improve Hey Neue انقسموا إلى ثلاثة طواقف هذا الطائف الأولى قالوا لا رضا ونفعوا الصفة والذين ينفعون أسماء والصفات وأولئا من أدار خلق الله والمعتزل معهم من أفراخهم وأما الفرقة الضالة الأخرى هي التي قالت الرضا ليس برضا حقيقي الرضا هنا بمعنى إرادة الثواب بالله عليكم أريد أن أفهم أأنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم أم رسول الله؟ أنتم أعلم أم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإجابة هم هم هم الإجابة أنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم رسول الله أعلم والصحابة أعلم ومع ذلك لم يقولوا بقولكم من أين أتيتم هذا القول هذا من بدع القول قالوا الردى وإرادة السواب. طب أين الإرادة جعلتم كل صفة مع ذلك على الإرادة وأين الإرادة فالحق أن نقول جعلوا كل صفات الاختارية صفات ذاتية قالوا إرادة السواب قلنا وريمها أنتم فسرتم الآن الصفة بلازمها ونحن نسبة الصفة أسعد منكم. نحن بالدليل نسبة صفة الله يرضى نعم يرضى ولذلك ما نراه قد راضي عن أبي جهل ولا راضي عن, عن, عن, عن أبي لهب لكنه راضي عن أبي بكر وراضي عن عمر وعن عثمان وعن علي يبقى هذا الدلالة وضحة جدا لأنها تتعليق بالأسباب والمشيئة راضي عن أناس, على أناس وغضب على أناس فإنه من أفعال الاختيارية فإذا نقول بأن الرضا من صفة صفات الله يدل في علاه وتأويلها تحريفها لأن الله لم يقول ذلك نحن أسعد منكم بالدليل نقول نزبط الرضا لله ونثبت لازم الصفة إذا قلنا بأن الله راضي عن المؤمنين رضا الله عن المؤمنين ماذا يفعل يجعلهم في نعيم أبدي ثرمدي والدلال على ذلك بأن الله جلال فعلا بعد دخولها للجنة يا أهل الجنة فيقول الله جلال فعلا يقولون ربنا ألم تدخلنا الجنة ألم تكفرنا سيئتين أم ألم تنجينا من النار طال رضائي فلا أسخط عليكم بعد اليوم هذا الرضا يعني كان من لازمي هو النعيم الثرمدي الأبدي في الجنان الله مرزقنا يا رب العالمين فإذا نحن نقول رضا الله للفعلها رضا الله للفعلها له ثمرة وثمرة ذلك هو إرادة السواب للعبد لأنه لو راضي عن محمد راضي عن زيد عن عبيد عن عمير أنجاه أرقاه أسماه أدخله الجنة في جنات الهنهر في محاولة صدق عند أمريك مقتدر إذن هذا هو أصل الرضا في صفة الله للفعلها في صفة من صفات, الله من صفات الأفعال يتصف الله بها وقد ثبتت له بالكتاب والسنة وإجماعها للسنة التعبد لله اللي في علاء بهذه الصفة العظيمة صفة الرضا التعبد لها بمراتب أهم هذه المراتب هو حسن الاعتقاد بإثبات الصفة لله حسن الاعتقاد بإثبات الصفة لله فإن أردت أن تكون عابدا حقا لربك اللي الفعلاء لابد أن تضبط هذه الصفة لربك <تصفيق> إذن إثبات الصفة لله اللي في علاء حسن الاعتقاد بإثبات هذه الصفة صفة رضا لله دل في علاء وأنها من صفات الأفعال هذا أعظم التعبد لأنك عابد لله دل في علاء لا تحيد عن أوامر الله عن اخبار الله دل في علاء فأنت بالنسبة لأخبار الله مصدق وأنت بالنسبة لأوامر الله مؤتمر وأنت بالنسبة لأحكام الله دل في علاء راض فإذن أنت الآن حسن التعبد بحسن الاعتقاد بإثبات هذه الصفات لله جل في علاه الثاني ان تستجلب رضوان الله عليك لا بد ان تاخذ باسباب الرضا بالأسباب التي تصل بك الى رضوان الله جل في علاه باقامه الواجبات والطاعات والصالحات والانتهاء عن المحرمات والابتعاد عن المكروهات كل ذلك من الأسباب الجالبة لرضوان الله جل في علاه رايتك فقال عن الصحابه الكرام رضي الله عنهم ورضا عنه. فان برط إلى الصحابه الكرام فما تراهم إلا أنهم أوقفوا أنفسهم لله نصرة لدين الله دل فعلا صاحبوا رسول الله دل فعلا على الصدق والتصديق والأمان والإخلاص قاتلوا من أجل كلمة الله من علاء كلمة الله دل فعلا وأخلصوا في نفقاتهم لربهم جل جل في أولاه لذلك وصفهم بهذا الاصف رضي الله عنهم وراضوا عنه رضي الله عنهم وراضوا وراضوا عنه إذن الاصف في التعبد أيضا أن تأخذ بكلية الأسباب التي تستجلب لك رضوان الله عليك ومنها كما قلنا أن, أن تحقق قضية الكلام الكبرى بأن يتكامل عندك تحقيق التوحيد يتكامل عندك تحقيق التوحيد فتصل إلى كمال الرضا من الله تعالى في علاه العلا والمسألة متفاوتة بالنسبة فكلما كامل تحقيق التوحيد كلما كمل رضا الله عليك وكلما كان الأمن والأمن والهدى لك في الدنيا وفي الآخرة الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فإذا للأصل في ذلك أن تأخذها بأسباب الرضا بأنك تحقق, تحقق قضية الكون الكبرى بتوحيده وكمالي توحيد, توحيد الله جل في أولاه وهذا له أصول وأسس منها كما قلنا الولى والبرى وأيضا الكلام على الواجبات والمستحبات وإتباع ذاك بذاك وأيضا انتهى المحرمات والمقروهات وحتى التعافف عن بعض المباحات كل ذلك يجعلك, يجعلك ترتقي إلى كمالات الرضا عند الله جل في أولاه وايكون المعنى رضي الله عنهم ورضوا عنه كيف يكون رضا عن الله الرضا عن الله هو ان ترتضي بالله ربا أن ترضى بالله ربا أن ترضى بالله وترضى عن الله ترضى بالله وترضى الرضا عن الله لا في علاه له له له شق اول رضا بالله أول ثم ذلك الرضا عن الله أما الرضا بالله لا في أن ترضى بالله رب سبحانه وتجال فعليك مقال النبي صلى الله عليه وسلم ضيق تعمى الإيمان من رضى بالله رب وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله أن ترضى بالله رب أن ترضى بقضى الله وقضائه سبحانه وتجال حتى ولو خالف ما تريد وتشتهي فما عليك إلا أن ترضى بقضاء الله إن الله إذا حب قوم من ابتلاهم فيربى من فله الرضا ومن صغتف عليه السخط لذلك لما جاءت المرأة السوداء للنبي صلى الله عليه وسلم قالت دعو لي فإني أسرع وأتكشف قال لو شئتي صبرتي ودعوت لك ولك الجنة فقالت أرضى أو أصبر لكن الخبيثي أتكشفني فأدعو الله لي أن لا أتكشف انظر فهي ترضى بالله للفعلها فالرضى بالله والرضى عن قضاء الله للفعلها الرضى بالله رب الرضى بالله ربى في قضائه وقدره الرضى بالله رب مشرعا حاكما على له الحكم والأمر قال الله جل في علاب أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم به الله قال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاءها رضوان الله فما رعاو حق رعايتها إذن لابد أن نقول أن المبتدع لم يرتضي بالله ربه يعني لم يرتضي كمالا بالله ربه لأنه كفر إلا سكاد بيدعى مكفرة كان يقول الله حل في كل شيء الرضا نعوذ بله من الخزلان فالرضا بالله ربه له تكامل له أصل وله كمال فمن رأيته يبتدع في دين الله جلال فعلاء هذا بلسان حالي لم يرتضي بالله ربه لأن الرضا بالله ربه جلال فعلاء أن يكون مشرعا وأن التشريع الكامل لله جلال فعلاء قال الله تعالى آل له الخلق والأمر وقال تعالى أمنهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله وأن يرتضي به حكما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا, ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيارة من أمرهم هذا الرضا عن الله جل الرضا عن الله أن يكون الرضا عن, الله الرضا عن قضائه الرضا عن الله الرضا بالله, الرضا بالله, الرضا بالله قضاء وقدر الرضا بالله حكما وتشريعا الرضا بالله جل في علا رازقا مقصما لهذه الأرزاق لأن الله جل في علا هو الرب الذي يربي عباده من عائمه قال الله جل في علا وفي السماء رزقكم وما توعدون وقال وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها وقال الله جل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تأخذ خمصة <ما> روحه بطانة لذلك ابن, قال ابن أدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وقسمت لك رزق فلا تتعب فإن أنت رضيت بما قسمته لك رحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودة وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لا أسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقد العحوش في البرية ثم لا تأخذ إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نفت في روح الروح الامين. أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها فاتقوا الله وأجملوا الطلب والرضى عن الله جل فعلها بجملة هذا بأسره أنه, أنه راضي عن الله جل فعلها عن عطائه سبحانه جل فعلها أيضا عن تشريع عن حكمه سبحانه جل فعلها هذا الرضى عن الله جل فعلها ولذلك في الحديث وان كان فيه بعض الجهالة بأن جبريل جاء للنبي الأمين وأمامه هو أبو بكر يجلس بثياب الرسة فنظر عليه جبريل متعجبا وهو كان أغنى أهل مكة أنفق كلية المال على, على رسول الله على الدعوة فقال له إن فقال للنبي السلام أقرأ أبا بكر السلام من ربه وقل له ربك يقرئك السلام ويقول هو عنك راد فهل أنت عن ربك راد فبكى أبو بكر بكاء عظيما وقال والله إني عن رب راد والله إني عن رب راد والله إني عن رب راد لكن خاصية الرضا عن الله هو عدم التسخط على أقداره خاصيه الرضا عن الله تتجلى في عدم التسخط على, على اقدار الله جل في علاه خاصيه الرضا عن الله جل في علاه هو هو عدم التسخط على اقدار الله جل جل في علاه لذلك قال فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه فعليه, فعليه السخط وهنا أنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين بين الجميلتين بين, بين الكريمتين جمع بين الرحمة وبين الرضا بمقادير الله عندما بكى على إبراهيم وبكى ايضا على زينب وعندما قيل له يا رسول الله أنت تبكي قال نعم إنما هي رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحمة لكن ماذا قال, قال قال في إبراهيم قال في البداية قال ان, إن الافراق يا لمحزنون لا لا ما قال لا ما اخذ قال ولا نقول الا ما يرضي ربنا اريد اول الكلام ان العين لا تدمع وإن القلب الله اكبر ما الذي جاء بها جاء جزاه الله خير قال ان العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراق 특히 أبراهيم المحزنون قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا فهنا الرضا عن الله مكمنه وأسه وأساسه ورقنه الرقين هو الرضا وعدم التسخط على أقدار الله يدللي فعله لكن بد أن يقال بأذا قلنا بأن الرضا عن الله يدللي فعله هو عدم التسخط على أقدار الله لكن ليست كل أقدار الله يدللي فعله لابد أن نقبلها فلابد أن نقول الرضا عن الله يدللي فعله بأقداره حين, حين شرعه حين شرع بالرضى وإلا فإن هناك اقدار قد شرع بدفعها ما شرع بقبولها فلذلك أقدار لا في حولات القسم القسمين اقدار تدفع وأقدار لابد من الرضى بها وتقبل أقدار تدفع كالجوع كالعطش كالغرق يريد لا مأمور شرعا أن يدفع عنه الموت ولا تقتل أنفسكم من الله كان بكم رحيمة اقدار الكفر وغير ذلك هذه اقدار لابد من دفعها هذه أقدار لابد أن تدفع ولا ولتقبل لكن نحن نقول الرضا عن لا يتجلى في عدم التسخط على اقدار الله في الأقدار التي شرع الله فيها القبول والرضا فمن رضي فلا هو الرضا ومن سخطف عليه فعليه السخط هذا بمعنى بإجاز معنى قول الله رضي الله عنه ورضه ورضه عنه وهنا الرضا عن الله يكون في الدنيا ويكون في الأخرة أما الرضا عن الله في الدنيا هو الرضا بأقدار الله دل في علاه وب الله دل في علاه والرضا عن الله بتشريعات الله دل في علاه لأنه حين يسجد حين يتذلل حين يتضرع حين يتعبد الله دل في علاه ويجد لذ في قلبه هذا مكمن الرضا عن الله دل في علاه في تشريعه وحين يرضى بقدر الله دل في علاه وحين لا يتسخط يعلم يقينا بأن الله يعلم ما قدر عليه القدر إلاوله وله الحكم وله بعد ذلك ما له من الألطاف يخفي الأشياء فيه الضاطئة وأن الله تعالى يبين له فضل ما يريد أو الحكمة مما قضى عليه هذا أيضا مكمن الرضا عن الله جل في علاه والإنسان لا يهتاح قلبه ولا يطمئن إلا بعد الرضا عن الله جل في علاه ولا يستطيع أن يصل بالرضا عن الله إلا إذا قدم الرضا بالله لا يصل المرء في الرضا عن الله إلا ب. بلا الا بما قدم من الرضا بالله جل في علاه بالله مشرعا ارتضى بالله حاكما ارتضى بالله جل في علاه جل جل فمن رضي بالله جل فقد رضي عن الله وسيله الرضا عن الله الرضا الرضا بالله والرضا عن الله ثمرته ان يكون ذلك في الجنان انه قد رضي عن الله, الله بما منحه الله من النعيم الابدي السرمدي في جنات في مقاعد صدق عند ملك مقتدر هذا الأصل الفاظ المطبطة هو أه أه أه أه الأصل استجلاب الرضوان لله دل في علاء بفعل ما يحب الله وترك ما يبغضه الله دل في علاء نعم إثباته صفة, صفة الرضا لله دل في علاء ردا على أهل البدع والضلانة وجوب الأغض بالأسباب بل اتصب الإنساني لرضا الله هذه الفائدة الثالثة نقف عند هذا الحمد لله صلاته والسلام على رسول الله تقول السائلة هل يجوز استخدام الطعام للبشرة والشعرقة اقنعة مثلا ثم تغسل خلاص انا لا, أخ... لا اعدل السؤال يجوز يقول احسن الله اليكم قول صدق الله العظيم بعد الفاتحة او الصورة في الصلاة هل يعد كلام خارج الصلاة يجعلها تبطل ام يعد من الذكر الجائز طبعا صدق الله العظيم بدعة من, من, من البدع بعد كل قراءة يقول صدق الله العظيم هذه بدعة من البدعة لم ترد ولأن المسألة قال له إنسان قال, قال له لما قال ابن مسعود اقرأ فلما قال قال, قال قلت صدق الله العظيم قال له حسبك نعم فإذا قالها مرة مرتين ما في شيء لكن استدام عليها هذه بدعة لكن لو قالها وهو في الصلاة فبعض العماء يرى أن هذا كلام أجنبي لأنه ما ما ما ليس من الذكر بأن يقول صدق الله, الله العظيم وهذا أرجح وهذا ارجح تبطل به الصلاه نعم إلا قالها على انها خبر ليس ختاما للصوره طيب لا لا تكون فيها هذا الا اذا وصل الى قول دعى من اصدق من الله قيل من اصدق من الله حديثا فاذا قال بذلك يبقى يكون متاول ولا تبطل صلاته مع انه بذلك لا يصح له نافع بذلك نعم. قلت يجوز حتى لو تلقيه يجوز نعم <تصفيق> الحمد لله والسلام على رسول الله تقول الحكم في من ضحقت في خطبة العيد بسبب كلمة قالها الإمام فيها خطأ لغوي بدل أن يقول يسبحون الأضاحي قال ضحايا فضحقت دون شعور طبعا لازم تخاف اولا لأن البخاري عندما رأى شيخه وهو يحدث حرك إصبعي أو حرك يده أو أصابعه فضحك البخاري ابتسم البخاري ابتسم فخشي أن تكون هذه غيبة لشيخي خشي أن تكون هذه غيبة لشيخي وتوقير الشيخ يمنع ما كان هي قالت بدون شعور هو عماتنا عم السلام قال رفع عمات الخطأ ونسيانة وما استكريه عليه لكن انا أحز من هذا لأنه قد يقع في الغيبة للشيخ وأعظموا أعظموا أعظموا وأوقعوا الغيبة, الغيبة الأهل العلم وأعظموا وأوقعوا أن تكون الغيبة لشيخ, لشيخ الذي تتعلمين منه لأن هذا مقابلة الإحسان بالإساءة وهذه فيها ما فيها من التنقيس لقدر من يتعلم فلا يجوز للإنسان أن يكون كذلك وان, وأن يقع في مثل هذا فإنها ليست بالهيينة عند الله جل, جل في علا نعم إذا حدث مقروه لأولادنا وبيتنا نرجعها للذنوب تقول إذا حدث مقروه لأولادنا وبيتنا أرجعها لذنوب... لذنوبنا أنا وزوجي فأقول رب لا تأخذ أولادنا بذنوبنا بأن يحدث لهم مقروه فهل في هذا شيء طعم في هذا شيء الله لا يظلم الناس شيئا والله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وجل في أولا إلا أن كانت المعصية يتسى بها وغير ذلك هذا أمر آخر لكن الله لا يظلم الناس شيئا لكن عليكم أن تصلحوا من أحوالكم لأن الله جل في علاء قال وكان أبوهما صالحا فأراد ربك يبلغ أشدهما قال سعيد المسيب لابنه والذي نفس بيدي إني لا أزيد في صلاتي من أجلك فبصلاح الآباء تنصرح الأبناء لكن الله لا يعدي الظلم على الأولاد ولا ولا يجعل ولا تزر وزيل وزيل قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا هذا من قال ولدي قال لا يجني عليك ولا تجني عليك يقول هل هناك بي فرق بين الصفات الفعلية والصفات الاختيارية صفات الاختيارية صفات الاختيارية هل صفات الاختيارية يقول حضرتك ذكرت أن هناك اقدار تدفع والأقدار الأخرى ما هي أقدار تدفع وأقدار تقبل ولا بد من السمع والطاعة ليلها جدا بها هي اقدار ليلها جدا فعلا كونها لقضاها الله جدا هذا لا بد من نرضى بها أما الأقدار التي تتفع هي الأقدار التي جاء الشرع بالأمر بدفعيها